سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها طيب وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذنا. يقول الله عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي أولا الإعراب لا إكراها في الدين لا نافية للجنس تعمل عمل إنا وإكراها اسمها وفي الدين خبرها وقوله قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد أي تميز هنا ترتبط بما قبلها في المعنى التعليل أي أنها كالتعليل لما سبق وقوله فمن يكفر بالطاغوت من شرطية ويكفر فعل الشرط مجزوما بها أنت يا أحمد فعل الشرط مجزوما بها جملة فقد استمسك جواب الشرط واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية وقر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فهنا قد لو أنك قلت إن قد ما يصلح لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء، وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترب بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، يقرأه علينا الأخ مصطفى. وما؟ وقد، وقد. وبلا وبالتنفيس اسمية ضلبية وبجامد وبما لا تنهينكم هذه الأشياء وبما وقد وبلا وبالتنفيس طيب هذه قد وقوله لم فصام لها يعرابها كما سبق بأن لا نافل الجنس وانفصام اسمها ولها أجل مجهور خبرها ثم نبدأ بالمعاني فيقول الله عز وجل لا إكرهها في الدين وهذه الجملة كما نشاهد نفي لكن هل هي بمعنى النهي أو أن أو أنها خبر محت يقيل إنها بمعنى النهي أي لا تكره أحدا على دين الله وعلى هذا القول. قيل إنها منسوخة وقيل بل مخصوصة قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد وقيل مخصوصة بآيات الجزية والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا بدليل قوله قد تبين الرشد من الغيب فالأمر واضح والإنسان متى نظر في الدين نظر تفاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين دين الإسلام دون غيره وعلى هذا فاكون خبر محظن مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين بل سيدخلون مختارين لأن الرشد بين والغي بين وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي. لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة أي الأمرين أولى الضار أن الثاني أولى لأنه يدل دلالة الناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكراه بل لا يختاره إلا وهو منقاد له مقتنع مقتنع به <تصفيق> نعم أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي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 عرفتم وما هو دين الحق سلام. الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وإنما نبهت على ذلك لأن لا يقول أهل الكتاب إنهم على حق وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذا نقول الآية عامة لكنها مخصوصة أي أننا نقول أكله الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد فإن أبوا فإنهم يقاتلون وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاثة الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا القتال ولا بد لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الـ من ال من الإسلام وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش طيب أما على قول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف بعدل وعلم إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره, غيره لن يختار غيره فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه وقوله لا إكراه الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء الإرغام على الشيء فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنا ثالثا وهو أن, أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان مكرها وعن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين نعم فالجواب هذا وإن كان يحتميه اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه وهو قوله قد تبين الرشد من الغيب وقوله في الدين الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء يطلق على العمل وعلى الجزاء أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ainoa ما يوم الدين olemassa. يوم الجزاء وقد قيل كما تدين تدان يعني كما تعمل tapa, وهنا لا olemassa. في الدين المراد به joka الجزاء ولا العمل العمل المراد به العمل ثم هل المراد به كل دين joka دين olemassa. دين الإسلام بلا شك. فأل هنا للعهد الذهني للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام وقوله عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب تبين هنا ضمنت معنى تميز وكل ما جاءت من بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح تدل على الوضوح تبين الصبح تبين الأمر وما أشبه ذلك يتضح لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز، أي تميز هذا نعم منها قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسرق والعسلان أولئك بينا. هم الراشدون طيب فرشت هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة وأما الغي فهو ضد الرشد وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا هو الغي بماذا تبين تبين الرشد من الغي بعده طرق أولا بالكتاب فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي وأنزلنا عليك الكتابة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل شيء فهذا من أقوى طرق البيان تبين أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت للقرآن ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته وكذلك بينت ما فيه من تكملات يقوم القرآن أشار إليها وتكملها السنة قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فهذا أيضا من طرق البيان بيان الرشد من الغيب الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنه الخلفاء الراشدي الراشدون وعلى وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإن بطريقتهم بان الإسلام والتضح وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي، وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن لكن لا شك أن عصورهم خير العصور هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي فمن دخل, فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة بل على الأصح من هذا الباب ولم, ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف إن الدين انتشر بالسيف والرمح هذا إنما يقوله أعداء الإسلام يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة طهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق Oliko se järjestelmä, joka oli järjestelmä, joka oli järjestelmä, joka oli järjestelmä, joka oli järjestelmä, joka oli järjestelmä, joka oli الكتاب والسنة طيب لكن هل نحن حقيقة القين الكتاب والسنة بين هذه الناس على ما هما عليه أبدا ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه أكثر ما يدعو بعض بعض الدعات الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحثة كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك والحقيقة نعم أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية هي مجدية ونافعة بلا شك لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدع الناس من جهات أخرى من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضاً صحيحا بإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن بالله عز وجل لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة ما هو علم الطبيعة؟ علم الطبيعة لا كان يكون علما لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة يسموهم أهل العلم وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة أقول إننا, إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية الناقصة وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي فلا بد من أن ننظر إلى الزابة الأخرى التي جاءت بها الرسل وهي العبودية والألوهية لأنها هي الأصل وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده ماذا يستفيد ماذا يستفيد إذا عرف قدث الله الباهرة وحكمته الباذرة فيما ركب من طباع البشر وفيما خلق في أسامهم من دقائق المخلوق وكذلك في الكون العلوي والسفلي ماذا يفيد نعم هذا صحيح ما خلق نفسه ولا جاء صدفة بد له من خالق عظيم قادر حكيم لكن ما يكفي هذا إذا أقررت بذلك ولم تعبده ها؟ صار صار ضررا عليك، صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه، فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا ما بين الرشد الناس، إتي إلى معاملة الناس الآن في الأسواق، واجتهدهم، ها؟ بعيدة من الرشد ولا غريبة عن الرشد، ها؟ بعيدة وغريبة عن الرشد، كذب. خيانة، حلف كاذب كلمات نابية حتى في الأسواق إيه مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهم بهن، هذا أيضا شذوذ عظيم يعني من يرضى كما جاء في المنسى الأحمد من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا لا أحد هذا طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك لماذا تفعله بأهل الناس أي فرق أليس هذا انتكاس أقول أليس هذا انتكاسا بنا انتكاس عظيم وهل هذا رشد أبدا فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشت من الغي ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنع للإسلام بها ويبين أوامر الإسلام ولكن إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول وش القيمة الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين مش وقالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا أربعة, أربعة كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين لكن مع الأسف مع طول الزمان وبعد العهد انطمسة كثير منها الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة لكن المشكل كل المشكل هو العمل العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيه هذا هو الذي ننشده الآن ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ هذا طيب لا شك لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا غيرنا حتى يكون للعنف فائدة وأثر قائمة وثق أن الناس إذا قاموا على علم صحيح إذا قاموا على علم صحيح فإن فإن العلم الصحيح محبب للنفوس محبب للنفوس هم بأنفسهم يجون يدورون العلم نعم لهذا يجب علينا نحن طالبة العلم أن نبين الناس بقدر المستطاع الرشد ها من الغيب الصدق والكذب الأول رشد والثاني غي الوفاء والغدر ها الأول رشد والثاني غي الوفاء طيب الأمانة والخيانة الأول رشد والثاني غي القياء أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم الأول رشد ها حقوق أو كله غيها الأول عدل لا بأس إنك تأخذ حقك من الناس كاملا ما يقال لك لا لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخص حق الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نعم طيب قد تبين الرشد فاسترنا كلمة الرشد فاسترنا كلمة الغي وبينا طرق الرشد من الغيب طيب ثم قال عز وجل وقد علمتم وقد علمتم أن الجملة أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى قال تعالى فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرض الوسطى هذا أيضا رشد وغيب من يكفر بالطغوط الكفر في اللغة مأخوذ من الستر مأخوذ من الستر ومنه سمي الكفرة وأظن ياسر يعرف الكفرة ها نعم لا الكفرة كلكم ياسر اليوم ها؟ الكفرة ما يسمى عند العامة بالكافور آه بعد وشو لا يا شيخ الطلال أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا ما تعرفون النخل إذا أطلع أو ما يطلع ما في كم ها؟ والنخل ذات الأكمان كم يسر الثمر؟ يسمى هذا كفرة كذا ل... لأنه ساتر فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه فهنا يقول فمن يكفر بالطغوط والكف بالطغوط هو جحد الطغوط وإنكاره جحده وانكاره بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا فما هو الطغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية أي زاد زاد عن الحد لأن الماء الذي أخرق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال فالطويان هو الزيادة ابن القيم رحمه الله قال إن الطغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود فالاصنام إذن طواغيت لأن الإنسان تجاوز به بها حده في العبادة من معبود متبوع الأحبار والرهبان لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية مين سلطتهم التشريعية العلماء بسلطة الشرع والأمراء بسلطة النفوذ اي نعم أو التنفيذ فهؤلاء ثلاثة كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت قد عبد الطاغوت نعم طيب اذا من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام صح ها دقيق من كفر بالأصنام من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء صح طيب من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله كذا اذا هذا الكفر بالطاغوت الكفر بما عبد من دون الله الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش؟ بخلاف شرع الله عز وجل ه هذا الطهوة الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر لأن الكفرة تخل وعدم voi olla myös, että jos he ovat kunnioittaneet meitä, niin he ovat kunnioittaneet Al بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إيمانا يستلزم القبول والإدعان القبول للخبر والإدعان للطلب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 للقبول والإذعان قبول الخبر وتصديقه والإذعان للطلب فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء والربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبالوجود الواجب، وبالوجود الواجب، فوسبحانه عالمٌ فرده بهذا، بأنه واجب الوجود، ورب وإله، وله أسماء وصفات عظيمة. هذا الإيمان بالله، فالذي يؤمن بوجود الله، وبروبية الله، ويشرك مع الله غيره، ها؟ ها بالله، حتى لو قال بملئ فيه. إنه مؤمن بالله قلنا لا لم تؤمن بالله لو أمنت به ما أشركت به نعم لأنك ما كفرت بالطاوت لابد من الكفر بالطاوت والإيمان بالله عز وجل لو آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله لم يؤمن بالله وهم على درجات قد يصل جحده إلى الكفر وقد يكون دون ذلك طيب من آمن بالله بوجوده وروببيته وألوهيته وأسماءه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من أخباره ما هو كافر كافر لو قال مؤمن قلنا كذبت كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبع ذلك تكذب أخباره طيب لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله إلا أنهم على درجات قد يكون ترك الإذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية لكن شوف الآن اشترط الله تعالى شرطين من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالسلب قبل الإيجاب، وش السلب؟ فمن يكفر بالطهوت الإيجاب ويؤمن بالله، لأن التنقية قبل التحليه، نقي المكان أولاً ثم فرش. لو أراد الإنسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك، يصلحه لما يصلح. وإيش نقول؟ نقه أولا ثم أفرش نعم نقه أولا ثم أفرش فهنا أكفر أولا بالطاغوت وبعد أن يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله فخلي أولا ثم حلي ثانيا وفي عبارة مشهورة عند العلماء التخلية قبل التحلية نعم ترمية تحلية الماء التحلية يعني وضع الحلي وضع الحلي لو أراد النساء يحلم رأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة وضع لها الحلي يصلح هذا وش نقول خلت غسل أول تنظف نفسها وبعدين حط الحلي طيب <تصفيق> فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله الجواب الجواب الذي هو النتيجة الحتمية فقد استمسك بالعروة الوثقة سبحان الله العظيم البلاء العظيم فقد استمسك ولم يقل فقد تمسك نعم استمسك أبلغ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباً مو دائماً غالباً استمسك يعني معناه إن اشتد تمسكه شد تمسكه ثم إنها تشعر بأن هناك هلكة هلكة تناول الإنسان هذه العروه ثم استمسك بها وهو كذلك فإن الأصل الهلكة إلا من عصم الله وما أبرئ نفسي ان نفس لامرة بالسوء، ها؟ إلا ما رحم رب. فهنا استمسك تدل على شدة التمسك وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص من حتى وصل إلى هذه العروة. والعروة في الأصل مقضي الشيء. عروة البريق مثلا، عروة السطل، ها؟ وكثير من هذا المثال إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروه الوثقه مؤنث أوثق مؤنث أوثق وهو مأخوذ منين من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء أي بالعروه التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به معنى أنه إذا تمسك بها أيقانا كاملا بماذا بالنجاة بالنجاة لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوف من الغرق، ولكن هل هو واثق ما هو واثق يخشى أن ينفلت من يده يخشى أن ينقطع ما هو على ثقة لكن هنا قال الوثقة يعني تأكيد أوثق اللي هي أوثق ما يكون ثم مع ذلك لم لمفصم لها شوف ثلاثة أوصاف الاستمساك عروه وثقة ثالثا لم لمفصم لها يعني لا يمكن أن تنفصل ولهذا أتبنى في الجنس الذي لا يمكن أن يقع يعني لا يمكن أن تنفصل العروه قد تكون وثقة لكن يمكن مع طول الزمن ها تنفصل يمكن مع الحمل تنفصل لكن هذه العروة لا تنفصل بالعروة الوثقى لم في صاملها أبدا إذن من استمسك بها فهو ناج ولا محالة فما عيسر الأمر تخل ثم تحل بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة نعم التي استمسكت بها استمسك وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا يستمسك به أي لا يحصل له الامساك بذلك بخلاف استمسك طيب وقول رنفسام لها هذا الوصف الثالث أي أنه آمن من إيش نعم من الانفصام وهو الانقطاع ثم قال تعالى والله سميع عليم ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه تحذيرا منين من المخالفة وتبشيرا في الموافقة اي اذا وافقت فلن يضيع عملك فإن الله سميع عليم وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله لأن الله سميع عليم ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله فاتست دقائق بلدان تبهنا طيب في أسفل قال الله تعالى والله سميع عليم نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله وكل اسم من أسماء الله مترم لصفة واحدة أو أكثر لا بد أن نتقمنا صفة أو أكثر من صفة وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسن ولهذا كانت الاسم الاسم العظيم فكل اسم قاعدة كل اسم من أسماء الله فهو متضمن. لصفة أو أكثر وليس كل صفة تتضمن اسما ورحفة فمثل جاء ربك هذه صفة هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي ها؟ كلم الله موسى تكريما لا يلزم أن أن أو لا يجوز لا أن على ثبوت صفة الكلام في حقه لكن سميع نقول لها تضمن الصفة وهي السمع تضمن الصفة وهي السمع السمع يقول العلماء إنه قسمي رئيسيين بمعنى الإجابة ترك المسموع عن الصوت وإن خفي وهذا أيضا تارة يراد به التأييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان وإحاطة إحاطة سمع الله بكل شيء هذا الذي السمع الذي بمعنى ادراك المسموع تارة يراد به التعييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان وإحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء ففي قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. يراد به التأييد. يعني ما ما أثبت السمع يراد به التأييد. وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يراد به التهديد. وكذلك أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بل وترى للتهديد. الم للتهديد هذه. يعني أننا لا نسمع واستطعهم ونجمعهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب. طيب وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع ها؟ مثل قسم الله وقول لك تجال لك بزوجها وتشتكي إلى لا تشغلون أن تكفون بهذا و... وربما يقال أيضا كل ما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك أما النوع الثاني أو القسم الثاني الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء لأنه لنسى المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيب للدعاء أن يجيب دعاء هذا الداعي قالوا ومنه قول المصل سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وهل بين هذين القسمين منافات ليس بينهم من منافات لأن هذا لشيء وهذا لشيء والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما فبهذا تبين أن سمع الله انقسم إلى دسمين سمع بمعنى إدراك المسموع يعني إدراك الأصوات وإن خفيت وسمع بمعنى الاستجابة استجابة الدعاء والأول تارة يراد به التهديد وتارة يراد به التأييد وتارة يراد به بيان الإحاطة نعم وأما قوله عليم فهو أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه هذا هو العلم يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا جازما مطابقا هذا هو العلم فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به ومن أدركه غير جازم به فهو شاك فيه غير عالم والشك غير العلم فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها ما يتعلق بفعله وبفعل العباد وما هو ماض وحاضر ومستقبل قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال تعالى علمها قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل لا يجهل ما, ما يستقبل ولا ينسى ما مضى مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو فيها تحدثاً عن الدين والمستمسك به والزائق عنه فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذين الاسمين لأن من علم أن الله سميع لأقواله عليم بأحواله فماذا يختار لنفسه يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان ويخشى ويحذر الغي لأن الله لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان ويخشى عقاب الله فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي أما فوائد الآية الكريمة ففيها فوائد كثيرة ولا أذي قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتهم فوائد آية الكرسي، كم بلات؟ اثنين يقرونها في في الأوراد الصباحية والمسائية، فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضاً يضاف إلى هذا الشرح صارت يمكن تأتي تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث. ورقات، هاه؟ طيب. أفهمت اثنين؟ طيب. خمسة ثلاثين و. خمسة ورقة <تصفيق> الح... ما خالف النبوة الخمسة ورقة وثلاثة ورقة لكن من الآية بما جاءت في السنة بما جاءت في السنة ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغي. لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي ومن الذي يتمكن من بيان رشد من الغيء من العلماء وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغي حتى لا يكون لأحد حجة طيب وهل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراح عن المكره المذكور في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلنا إنه ربما يقول قائل بذلك ولكن يبعده قوله قد تبين الرشد من الغي فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه ليس هناك إلا رشد وغي إذ لو كان هناك ثالث لذكر لأن المقام مقام حصر ويدل لهذا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الظرء إلا الظلال ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشيء لقوله فمن يكفر بالطروط ويؤمن بالله فمن آمن بالله ولم يكفر لم نتم إيمانه طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وجه هذا أنه, جاء أنه سبحانه وتعالى جعل كفر بالطاغوت قسيما لإيمان بالله وقسيم الشيء غير الشيء مفصلا عنه. طيب هو هل هو من هذا أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان؟ ها؟ نشوف الجواب الشرط. هل جواب الشرط فهو مؤمن أو جواب الشرط فقد سمسك بالعرض والوفاء؟ هذا الجواب. إذا ما نستفيد أن الإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان وكفر، لأن الجواب ليس هو ليس أنه ليس لا يكون مؤمنا بل الجواب أنه استمسك بالعروة الوثقى وعلى هذا فإذا كان فيمكن أن يكون بالإيمان في مثل في الإنسان إيمان وكفر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من أراد الاستمساك بالعروث الوثقة فليكفر بالطغوث الاستمساك يعني معناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطغوث والإيمان بالله لقوله فقد استمسك بالعروث الوثقة ومن فوائدها أيضا أن الأعمار تتفاضل من أين تؤخذ كيف من اسم التفضيل لأن التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه ولا شك أن الأعمار تتفاضل بنص القرآن والسنة قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأحسن سن تفضيل فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل في الحسن وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وقال سبحانه وتعالى في الحديث القرسي ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فإذا كانت تتفاضل الأعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل؟ نعم، نعم يلزم منها تفاضل العامل. كلما كان عمل أفضل كان العامل أفضل. طيب تفاضل الأعمال بأي شيء يقوم؟ طيب بعده الأمور. أولاً بحسب العامل، بحسب الزمان. بحسب المكان، بحسب الزمن هو الوقت، بحسب الكيفية والمتابعة، بحسب الإخلاص لله عز وجل، بحسب الجنس أو النوع، شو في عندنا؟ القدر هل يكون في تفاوض هذا؟ النهاة كيفية هي متابعة. هي الكمية هي القدر. طيب الآن نوع المرثى، ربما ما يتبيأنا السبب. بحسب بحسب العامل، بحسب العام. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبا ما بلغ مت أحدهم ولا نصيف. نعم. هذا بحسب العمل بحسب العمل جنسه نوع فالفرائض أفضل من النوافل هذا الجنس كل فريضة أفضل من النفل من نوعها كل فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها ففريضة الصلاة أفضل من من إيش؟ من سنة الصلاة ماذا طيب وتختلف أيضا بحسب النوع فالصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصوم هذا باعتباد النوع والثالث باعتباد الزمان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله من هذه الأيام العشر رحي آدم رح توضع ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله من هذه الأيام العشر ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا طيب بحسب المكان تليله صلاة في مسجده هذا خير من ألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام بحسب الكيفية يعني معنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى كالخشوع في الصلاة مثلا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله. فكلما كان إنسا للرسول أثبا كان عمله أفضل. لأننا ذكرنا قاعدة وهي أن الحكم المعلق الوصف يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. واضح؟ إذا كلما كان إنس أثبا في بيته كانت عبادته أفضل. طيب نعم